ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم مدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولا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 ك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرا كألم يسمعها كألم يسمعها كأن في أذنيه وقرآن فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة عيم خالدين فيها وعد الله حقا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 أبتنا فيها، فأبتنا من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الغالمون في ظلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أنشكر لله، ومن يشكر فإن ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم. حملته أمه وهن على وهن وَفِصَالُهُ صاره في عمل أن يشكر ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما لَكَ لك ليس لك به علم. ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً والتابع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن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 إن أنكر الأصوات لصوت الحميد